استذق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء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 وراودتُه التي هو في بيتها عن نفسه وغلقتِ الأبواب وقالتْ هَيْتَلكَ قالَ معاذ الله إنه رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَائِهِ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ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 قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرين ذنبك إنك كنت من الخاطئين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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَّ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قالت فذالك الذي لم فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصن ولئلا يفعل ما أموه لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا لبأتكما بتأويله, بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوله من لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا ونشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضواس أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 ما يأتي من بعد ذلك عام عام فيه غاثون. وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليم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 لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمرت بالسوء إن النفس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 لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكين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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْلَ مُؤَذِّلٌ أَيَتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَهُ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَعَالَى لَقَدْ عَلِمْتَ مَا جِنَّ نَفْسٌ تَسْرِفُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه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 إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن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 إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سوط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا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 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَضَطَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَا حَرَضا حَتَّى تَكُونَا حَرَضا أَوْ تَكُونَا مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله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 العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين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 مه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.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 لَأُنَا أَنْتَ فَنِدُونَ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيم فَلَمَّا أُنْجَا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 وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من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 توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوح إليك وما كنت لديم إذ أجمعوا أب وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما تسأل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 huliliku <gülüyor>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 يؤمنون